نزلنا إليك الكتاب بال. بالحق لتحكم بين الناس بما أرى بالحق قليت حكومه بيننا بما ولا تجادل عن الذين يخسرون ألف سهم ولا تجادل عن الذين ya fona fosabum يَطْغَى <تصفيق> عَن مِنَ النَّاسِ وَلا يَطْغَى مِنَ الله يستقفون من الناس ولا يستقفون من ون بالحق لتحكم بالحق لتحكم بين الناس بما ولا تكن للخاطر کاناو <تصفيق> کون Quano ma il bei na يَاتِ الدُّنْيَا فَمَنْ يا أمي A وَمَن يَعْمَلْ ذُو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ذُو لا تنأوا إما توم ما يرمي بجيب بريء ثم يرمي بجيب بريء ما صنع تم تاله وإذ من مبين ولولا الله m wow. way